لَدْخُلَ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَاجْعَلَنِّي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلنا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الله كانوا به يستهزئون ألم يروا كم هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإياكم لما جميع لدينا محضرون وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَضْحَى الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ العيون لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ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 وَلَونَ شاءُ لََ مَسْنَا عَ أَعيُونِهِمْ فَسْتَبَقُ الصِاقَ فَأَنَّا يُبصِرون وَلَ نَ شاء لَمَ سَخْنَاهُم على مَكَانَتِهِم فَمَسْتقعُوا مضَ وَلَا يَْجعون وَمنن عَمّذهُُ نَكِسهُ فيِي الخَلْطِ أَ فَلَا يَعْطلون وَمَالَنهُ الشِعْبَ وَمَا, وما يابَغِيلَ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 واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فَلَا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه مِن نطفة فإذا هو خصيم مبين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 فسبح الذي بدهه موتُ كل م شيءئ وإليه تغ